نعم كثيره والحمد لله لكن لا يحضرني الان اسماؤها والا الحمد لله اهل السنه وطلاب العلم والعلماء قد بينوا ووضحوا واجهادوا واخاذوا والحمد لله